ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا, سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 in een tum illa fi dualaling kabid, Wahol u lu lu lukunen, nesmer, aunar tilum akunafi, ashabi sair. Vat erafu bidem, bim, fessur, holli, ashabi sair. In een ledinay, aunar lukun, bilroi, bilroi, lukun.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 أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إِلَّا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أم امن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 vallen maar als ze de verkeerde keuze maken, dan zullen ze degenen die kauwen, worden aangekondigd. En dit is wat jullie zeggen. Zeg: "Ik Oll hoor, armen, armen, viwa, laihita, wakella, fasata, la monamen, hoor, vierduala, limmobin. Oll in asbekhamma, onkombra, moron, femen, femen, أيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم, فمن يأتيكم بماء معين